بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ل ا م ميم ص ا د كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن و في صدرك حرج منه لتنزل موسوعه ا ل م م ؤ ن ي ن ا ت ب ع و ا ما أ ن ز ل إ ل ي ك ربكم م من و ل ا ت ت ب ع و ا من د و ن ه أ و ل ي ا ء س ل ي ل ا م ي ه و ك م من ق و س ة ع ه النابلسي ه ا فجاءها ن للعلوم ه ق الاسلاميه ئ و ن ف م ه إذ ج ا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 اسماء ز ن ه ف و ل ئ ل ه م ا ل م ف ل ح و ن ومن خ ف ى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 قال ما منعك الا تسجد إ ذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 اقسم ب ا ل ن ه وناداهما ربهما أ ل م أ ن ز ك م ا عن تلكما ا ل ش ج ر ة و أ ق و ل ك م ا إن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 ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا يستاثرون س ا ع ة ولا يستقدمون يا بني آ د م إ م ا ي أ س ي ن ك م رسل منكم ي ق ص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 اصحاب النار هم فيها خالدون فمن أ ظ ل م ممن افترى على الله كذبا أ و كذب باياته أ و ل ئ ك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أن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 حتى إذا ا د ر موسوعه النابلسي ت للعلوم الاسلاميه ه هؤلاء أضلونا النار عذابا ضحفا من فآتهم قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخوانا اقراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إ ن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفكروا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 إلا و س و ع ه النابلسي ه للعلوم الاسلاميه ص د و ر م من غل تجري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 أن ن قد د و ج اسماء و ع د ا ربنا حقا ف ه ل وجدتم ه الحسنى وعد ر ب ك ع ب د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 وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون و إ ذ ا صرفت ابصارهم تلقاء أ ص ح ا ب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحابهم 「なんでこんなふうに言うのかな?」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 خلقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا ف اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصل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 فنعمل غير الذي كنا نعمل الذي غير قد خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم السر الله الذي خلق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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات رب موسوعه م ل ن ا ل ل ه س ا للعلوم ا م ن أ و ع ج ب ت أن ج الاسلاميه ء ك ذكر م من ر ب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 إ ن ه م كانوا قوما عميم و إ ل ى عاد أ خ ا ه م ه د ا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره أ ف ل ا ت ف ت ق و ن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 أ ع ب د آ ب ا ؤ ن ا ف أ ت ن ا بما ت ع ذ ن ا إ ن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب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 بسم الله ق ة ا لكم آية ف ذ ر ا ل ف ر أرض ا ل ل ه ولا ت م س بسوء و ه ا فياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في ا ل أ ر ض ت ذ ك ط و ن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 انا بما اغسل به مؤمنون قال الذي نستكبرون ا انا بالذي آ م ن ت م به كافرون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 موسوعه ا ل ن ا ب ل و ي للعلوم الاسلاميه ن س م أ ن الله س يتطهرون ا ل ر أ ت ه كانت م ن ا ل غ ا ر ي ن وأمطرنا ع ل ي ه م مطرا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 فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم إ ن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصد ت و ن عن سبيل الله من آ م ن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان ع ا ق ب المفسد وإن كان ط ا ئ ف ة م ن ك م م آ ن و ا ب ا ل ذ ي أ ر س ل ت به و ط ا ئ ف ة ل م م ي ؤ ن و ا ف ا ص ب ر و ا حتى ي ح ب و ن ا ل ل ل ه وهو بيننا خير ا ا ح ك م ي ن ق ا ل ا ل م ل أ ا ل ذ ي ن ا س ن ى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 قد اشترينا ََْ على ََ الله َِّ كذبا ًَِ إ ِ ن ْ عدنا َُْ في ِ ملتكم َُِِّْ بعد ََْ إ اذ ن َ ج َ ا ن َ الله َُّ منها َِْ وما ََ يكون َُُ لنا ََ أ َ ن نعود َ فيها َِ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 الذين كذبوا, شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا أ ن يغنوا لم الذين فيها شعيبا كذبوا ك هم الخاسرين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 م ن نبي إ ل ا أ خ ذ ن ا أ ه ل ه ا بالباساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السجن س ي ئ ة ا ل ح س ن ة حتى عفا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء ف أ خ ذ ن ا ه م بغته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 لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان أأتيهم ب س اسماء بياتا و ن ئ م أوأمن و ن ه الله ق ر أن ي ت م ا ل ع ح و ن ى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 أ ل ا لو ن ش ا ء أ ص ب ن الله ى ق و ب م فهم ل ا ي س م ع و ن تلك القرآن قص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 صادقين فألقى عصاه فإذا عصاه ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي م ب ي و ن ز ع ي د ه ف إ ذ ا هي ب ي ض ا ء ل ل ع ل و ق ا ل ا ل م ل أ م ن فرعون قوم إن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 ل م ا ألقوا س ح ر م ا أحيون ا ل ر ه و ه م ج ا ء و ا ب س ح ر عظيم و ح ي ن إلى م و س ى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 فكرتموه ا ل م د ي ن ة ل ت خ ر ج و ا م ن ه الله أ ا فسوف ت ع ل م و ن ل أ ق ى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 لتخلفكم في ا ل أ ر ض فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ل ك أكثرهم ن مهما ت أ ت ن ا به من آ ي ه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ف أ ر س ل ن ا عليه م ق ر و و اسم ل والجراد و ا ن ل و الله ض ف ا ا د ع الكريم آيات ب و وكانوا ا ق الجزء ر م الثاني وقع ع قالوا يا موسى ادع لنا, لنا ربك بما عهد عندك لئن كشف ل عنا الرجز لنؤمنا لك ولنرسلن معك بني إ س ر ا ئ ي ل فلما كشفنا عنه الرجز إلى أجل هو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 إ س ر ا ئ ي ل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت و ا على قوم يعقفون على أ ص ن ا م لهم قالوا يا موسى ج ع ل لنا إ ل ه ا كمالهم قال إ ن ك م قوم تجهلون إ ن هؤلاء متبع ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال ا ل ل ه أ ي ك م إ ل ه ا فضلكم ء الله ا م ي ن ن وإذ الحسنى فرعون ك م سوء العذاب يقتلون أبناءكم تحيون نساءكم وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واسمناها م بعشر فتى ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى ل أ خ ي ه دارو نخلفني في قومي و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب رب ارني انظر إ ل ي ك قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل ف إ ذ استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب ل موسوعه النابلسي س ب ح ا ك ت إ ل ل ا ل و م ن ن ي ا ل ا س ل ا م و ي ى على ا ل ن ا س برسالاتي ا ل و ك م فخذ م ا آتيتك وخذ م الله آتيتك وكن من ا ش ا ك وكتبنا ر ي ن في ا ل أ ل و ا ح م ن ك ل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه و أ م ر قومك ياخذوا ب أ ح س ن ه ا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 و إ ن يروا كل آ ي ا ت لا يؤمنوا بها و إ ن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا, وإن يروا سبيلاً, غني يتخذوه سبيلاً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 ولما رجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال بسما خلفتموني من بعدي أ ع د ل ت م امر ربكم و أ ل ق ى ا ل أ ل و ا ح و أ خ ذ برا أخيه يجروه إليه قال ابن أ م إ ن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعقاب ولا تجعلني موسوعه ع ا ل النابلسي م ي ق ل ر اغفر للعلوم أ الاسلاميه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 ا ل س ي ئ ت ثم تابوا من بعدها وامنوا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم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 تضل ب اسماء من تشاء ت و ه د ن ت ش أنت ن و ل ي ا فاغفر ل ن ا ل ح م ن ا ا ا وأنت خير ل غ ف ى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 فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه ة والإنجيل و الذي ن ج ي د م ك ت والانجيل ب عندهم في ا ت و ر ة و ا ل إ يأمرون و ي ن ه اسماء عن الله ي ا ويحرم ي م ا ل خ ب ا ئ و ي ح ع ن ه م إ ى والأغلال موسوعه ل م ف ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ه وعذروه ونصروه و ا ت ب ع و ا ا ل ن و ر ا ل ذ ي ا ز ل م ع ه أولئك هم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 ن ب موسوعه ا ل ذ ي ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ي للعلوم ك م ت ت ه د ن و ن قوم م و س ى أ م ي ه د و وبه ن بالحق يعلمون موسوعه ن ا م النابلسي ت ي عشرة أ س ب ط ا أمما و ن ا للعلوم س الاسلاميه ت س بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علمكم لاناس مشربه وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن و و ل اسماء من ط ي ب ر ز ق الله ك م وما ظ م و ن ا ك كانوا ن أ ف س م ي ا ل ح و ن وإذ قيل له م ى ادخلوا هذه ا ل ق ر ي ة وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وادخلوا, وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 في السماء بما كانوا يظلمون و س أ ل ه م عن ا ل ق ر ي ة التي كانت ح ا ض ر ة البحر إ ذ ي ح د و ن في السبت إ ذ ت أ ت ي ه م حيتانهم يوم سبتهم شرعا و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 و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ماله عنه قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين و إ ذ تاذنا ربنا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 ان ياتهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا و ا ي ا ه م عرض مثله ياخذوه ألم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 خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ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 من يهد ي الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لجهنم الجن لهم لا ذرأنا من كثيرا يفهم موسوعه النابلسي ه م للعلوم الاسلاميه ك ا ل ن ع موسوعه م النابلسي و ل ل ه ا ل أ و م ا ء ا ل ح س ن ى ف ا ا ل ذ ي يلحدون في ن أ ا م ي ه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا سنستكبر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 نذير مبين ن ي ر أولم ظ اسماء ملكوت ا الله ت و ا أ ر ض وما خ الحسنى ل ه من شيء وأن أ قد اقترب أ ج ل ه ف ب أ ي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك السلام عن ا س ا ع ه ايا نمرساها قل إ ن م ا علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إ ل ا هو تقلت في السماوات والارض لا سألت وما ياتيكم الا بغته تسالونك كانك حفي عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أ ث ق ل الدعوى الله ر ب فهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما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 موسوعه النابلسي د ا د ع ه م ي ت ج للعلوم الاسلاميه د أ َ ل َ ه ُ م ْ أ َ ر ْ ج ُ ل ٌ يمشون ََُْ بها َِ م ْ لهم َُْ أ َ ي ْ د ٍ يبطشون ََُِْ بها َِ م ْ لهم َُْ أ َ ع ْ ي ُ ن ٌ يبصرون َُُِْ بها َِ م ْ لهم َُْ اذان ٌَ يسمعون َََُْ بها ِ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إ ن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 إ ل ي اذ امنتم بهذا المسلمين واذ أ ا م ن ا ل بهذا المسلمين واذ امنتم بهذا ن ا ل م س ل م ه ن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 واذا ن لم ت أ ت ه م ب ا ي ة قالوا لولا اجتبيتها قل إ ن م ا أ ت ب ع ما يوحى إ ل ي من ربك